أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعبدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار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 كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَائِكَةِ يَخْتَصِمُونَ إِن يُحَال إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ فإذا سويته ونفخت فيه روحه فقعوا له سجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبراهيم استكبر وكان من الكافرين قال بما خلقت بيدين أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّي فَأَذِنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الضَّالِّينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قال فبعزتك لأوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق يقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَرِّفِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا بِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَاهُ بَعْدَ حِيمٍ بسم الله الرحمن الرحيم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 ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زرفا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار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 يكوِّر الليل على النهار ويُكَوِّر النهار على الليل وسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجْرِ مُسَمَّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْوَفِّّ خَلَقَكُمْ كم خلق من بعد خلق في ظلمات ثمانٍ، ثالكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون إن تكفوا فإن الله غني عن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 وإذا مس الإنسانه دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منهم نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل الله أندادا ليغل عن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 قل هل يستمي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكروا قل الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأروا الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرا من غير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أولى المسلمين قل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 والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتمعون أحسنة أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب أفمن عق عليه كلمة عذاب أفأنت تنقذ من في النار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 ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسنكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطار لأولي الأنباب أفمن شرع الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من الله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مفانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك عدى الله يحدي به من يشاء ومن يغلل الله فما له من هاد أَفَمَن يتقي بِوَجْهِهِ سوى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ وقيل للظالمين كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد غربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ديع وجل لعلهم يتقون غرب الله مثلا رجلا فيه شركاء تشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستوياني مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة Tak teslim